Bismillahirrahmanirrahim. Ve Şemsı vızıhpahaa, ve Kâmeri eða telaahaa, ve Lâhâri eða jellâha, ve Laili eða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 فقال لهم رسول الله نقت الله وسقياها فكذبوه فعقرها فَدَمْدَمَ دم عليهم ربهم بذن بهم فسوها ولا يخاف عقباها